بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد جئز الحجة وقال ما فهجر رسوله إرى 8 من مضعون نملك الأمود رسول ربي صلى الله عليه وسلم إردت سلاتني بقيعت أولني مهاجر ثوته الرأ أول لنا من دؤئي يسجئشوا إرجع أنا وأنت تهذ دول بني سليمتي دول بني سليمي جاء محرمي كيس وجا سدف هجرة رسول ربي إرى أرجمته رسول ربي صلى الله عليه وسلم دون بلي بني سليمي خنته ويتباين نما دبلا من تنين بيان صحابة إساني ورى بني سليمي كوني والغه مدينات دولو هدا جتا دغني جنن دي روان اساني صحابانا مدبل ما فرتني قاجي رسول ربي صلى الله عليه وسلم بوتا قرقرات الكدر يدمخنا ويتغيان بني سليمي نمت كلين اجر ري نمت كتي لابنجي تشو رسول ربي صلى الله عليه وسلم ام بقتي والولا ندل الكِبودة وانت تهذ دولاذي أمري الأم تو محرم كيسة وقى لما فهجرة الرّ دولاذي أمري رسول ربي صلى الله عليه وسلم نما غطفان ولتي قبمتين اثنين اثنين للاف كوبا اجرتججا واترجانا ورغطف ارسل ربي ان تنتبه اثنين للاف فاج اجرتججا دغيتني جنانين بقجرمرى بقتني اطي بدنسان لي سمبودونت ته سريا زيد بن حارثه ك صحابه الرتق القراني ارغني غزوات اجرم خوف ديمن رسول ربي جماد الاخر وغى سدفا هجره الر رسول ربي سريه زيدن ارتد عنياو داني ارغان حاملين سريه يوكان نغادي قريشي ريبده وان حتى نبوده وننتهي بفوره وعثمان ارقامه وعثمان بن عفان ام كلثومي وربي صرح جعله ام كلثومي انتون مجدد رسول ربيتي بري وعثمان فوري ربيع الاول جاء مولده جتشو سنة سدق فهجرة الره عثمان بن عفان ام كلثومي انت لرسول ربي مجدد ساني فوري جتشو ارقاء قبلتين يصير قيان دوتين علمه إذا أردت أن أثمان أمي كلثوم تنرى كان بودا وانتتاهي رسولته يحفصه فولاني حفصه إنت العمر شعبانك سوى قام بفاه جراء إرّا حفصه إنت العمر فول الرسول ربي صلى الله عليه وسلم أول لنمني حفصه فوله خنيس بن خنيس رسول ربي رسول ربي يا رمضان اخيتسا وغاسه دافها زينب بنت خزيما الهلالية تجرم الرسول ربي بيرا جي على مملي وكجي زينب بنت خزيما الهلاليه اكتبوا ده دو وانت دوله ودي دوله هدي بل افنى اراصفنا اك دولم هصنه سننت درسي سنه دفرتي والجين لا لا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته